وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ نُصْلِحُ أَلَا إِنَّهُمُ هم الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِلَّا يَشْعُرُونَ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 صم بُكْمٌ عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر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 إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبده ربكم الذي خلقكم والذين من قض لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء، وأنزل من السماء ما أنفأ خرج به من الثمرات رزقا لكم.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 وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ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 إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فلقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 em birhum bir esme ihim Pe emum bir esme İhim q elenqu kum in Ale bessemme va ve lemuma تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم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 فَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ تواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ya bani İsrail, zkrun iğmeti yeltei anamtu alaikum ve avu bahdi avu bahdim ve iya انْتُمْ صَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَى بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا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 Sümmə bğthnâkum min bagd mautkum lâ alkum teşkûrûn. Vâzlâl-nâ âleykum alâma الْمَنَّ âzelnâ âleykum al-mân ve وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِسْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ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 اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وغضربت عليهم الذله والمسكنه وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكثرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذْ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ أَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 فَقُلْ نَوْضِرْ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيلُ لَهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً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 نسانا وزال قربا واليتا والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيم الصلاة وآت الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأتتم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 tum haula otulnasa kuucu ne <türüle> Fer onmin kummin diyehim bu tana aleyhim bir ismi varnadu أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكثرون ببعض أما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة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 فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَثُرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ على الكافرين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 قل فلما تقتلون أم بيا الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ Kul be sema bihi imanukum in kuntum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 وما هو بمزحزحه مِنَ العذاب أن يُعَذَّبَ فالله بصير بما بِمَا قل قُلْ كان كَانَ عَدُوًّا فإن فهو نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائه وأكثه ورسله وجبئله ومياله فإن الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ينبئهم من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الاخره من خلاق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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا فقولوا ضُرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَعِينَ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى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 نعم ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونزيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم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 ya bani İsrail, اذكروا نعمتي التي algınım عليكم ve فضلتكم على العالمين''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 قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ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 ve la tussalun amma